بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف في خلق الله أجمعين بإنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحبة الفضلاء فما أجمل كلام ذاك الرجل عليه الصلاة والسلام وما أجمل بلاغته وعباراته يقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير كلمتين بسيطة لكن شوف معانيها وقال في الحديث الآخر الحياء خير بس لا الحياء خير كله ثم قال في حديث آخر إن الحياء والإيمان قرنا جميعا سبحان الله مع بعض قال فإن رفع هذا أي رفع الحياء رفع هذا رفع الحياء رفع الإيمان يعني ما يصل الله نشوف أحد عنده من قلة الحياء الله يعلمه يقول لنا الإيمان بالقلب لو كان فيه شيء قال ألا إن في الجسد مضغه إذا صلوحات إيش يصير اللي بره يكون عكس للداخل لا صلوح الجسد كله ثم قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ألا إن شوف العبارات خليك تسمع ألا إن لكل دين خلق للنصرانية خلق لليهودية خلق ألا إن لكل دين خلق وخلق هذا الدين أي الإسلام الحياة ما يعني هذا الكلام؟ ما معنى لا يأتي إلا بخير وخير كله؟ لن أتكلم عن كلام البشر, بكلام البشر الركيك المتعب لا كلام رب العالمين يقول جل جلاله عن موسى عليه السلام لما التسق بطنه بظهره عليه الصلاة والسلام وجاء وقطعت شسع نعله ماشي من مصر إلى مدين قال جل جلاله كأنك تراها بالصوت الصورة ولما ورد ماء مدين الله أكبر ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من ناس يسقون وجد ناس نساء ورجال مختلطين مع بعض يسقون ثم فوجئ التفت ووجد من دونهم إمراتين تذودان شاهد فنتين يذودان الأغنام واحد تبعد الغنم من هنا والثاني تبعد الغنم من هنا استغرب قال ما خطبكما وباشره وكان الرد عجيب حرفين قال لا لا غير مفهوم لا هذه لا نسقي أجل ليش جايبون أغنامكم لما أتيتم بالأغنام لا نسقي حتى حرف غاية حتى إيش حتى, حتى يصدي الرعا لييني يروحون هذولي إنه مستحيل نفسنا أعز أنو نخالط الرجال ما يخالف ننتظر وما عندنا أي مانع نصبر حتى يصدر الرعاء ما عندكم هالحياء وانتم المبادئ وما تبغون تخالطون إذا ما الذي أخرجكم من بيتكم قالتا وأبونا شيخ كبير يعني لو كان يقدر يطلع بهالأغنام كان ما طلعنا سبحان الله لكن يوم اضطررنا واحتاجنا إلى الخروج لنننسى مبادئنا لأن اليوم فينا تتوظف وتروح في مكان مختلط وتنسى جميع المبادئ تلقاها اليوم تسلم بكرة شخبركم بعده والله شوي البارح ما نمت والله يا فلان ويتصلوا في وياه لا هو محرم لهون بعدها شوي شوي تلقى البحكات وتلقى الحياة بذاء يذوب فهؤلاء هاتين الفتاتين لما خرجت وطرى يعني طرهم الأمر يخرجان ما نسوا قضية الحياة لا نسقي, حلا نسقي حتى يصدر موسى عليه السلام أكبر وأجلها القضية من هاتين الفتاتين كيف ما عندهم رقيب إلا الله عز وجل وكفى بها رقيبة إيش نفوس هذه اللي عندها مبادئ مستحيل تتنازل عنها فسقى لهما جاء موسى عليه السلام وأزاح الصخرة التي أغلقت البئت ثم سقى لهما شف حتى هو عنده حياء ما جلس ينتظر منهم قال الله ترى والله يعني عفوا ما تعرف عن لغتات الكلمات لا أول ما خلص فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم ما يعرف يعرف ايش سواها ليش عمل هالاعمال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير لك أنا ما أحتاج أحدناها الأرض ثم تأتي المفاجأة في آخر سياق الآيات ثم إذ به يلتفت عليه الصلاة والسلام وإذ بتلك الفتاه تأتي لكن وصف الله شكلها ما وصف الله طلقامتها ولا طلق شعرها ولا, ولا وسع عينيها ولا لونها ذكر ما هو أغلى من هذا وأعظم ما ذكر قال سبحانه فجاء وما. ليه وحده هم ثنتين ليه طلعت وحدة بدون الثاني شوف الحياة طلعت وحدة لأن الأمر القضية الأولى تحتاج امرأتين الغنم لما تحدها وتردها من هنا تأتي من المكان الآخر لكن الأمر الثاني رسالة مجرد أن توصل فمباشرة الثانية قالت ما أبرأ أطلع أبو أنا مرتاحة هنا أنا مرتاحة بحيائي أنت روحي بلغي رسالة تحتاج وحدة فجاءت وحدة فقالت ما زالت لك عفوا أن الأخ الكريم مرتدو تحن الله ما جل عليك يعني بيض الله وجهك ما حتى عدنا إلا أنت ما في مقدمات ولا مؤخرات قالت إن أبي يدعوك عشان ما يقولها ليش قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا وصلت العبارة بأقل بأقل كلمات ممكنة أبي يدعوك أمرك مع أبوي ما هو إحنا اللي عازمينك مينك أبوي ثم لما ذهبت يقول ابن عباس كانت تمشي وراءه تقذف لها الحجر يمين روح يمين يسار روح يسار ليه إيش التعقيد هذا قولي يمين يسار شوف تحاول أن كل ما تقدر لا تتكلم ولا ترصوصا تحاول ثم قالت يا أبك استأجره ما قالت له لو سمحت ممكن توظف عندنا يا كلامك مع أبوي استأجره هذا الحياء كله طلع لنا ثمرة الثمرة هذه يكون معسل الحياة لا, لا بخير. اختار الله لها أعظم زوج على الأرض. اختار الله لها واحد. قال عنه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اختار الله لها واحد قال الله وألقيت عليك محبة مني. لم يرضى الله لها زوج في الدنيا إلا أحب واحد عند الله الحياة لا يأتي إلا بخير. أختي جربها وأخي الغالي جرب الحياة. جربت الله